بيات تتنوع بالوان ضوي شاشع في يا الجزائر في الخير، حسنك شايع في الاوطان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطار بالجزائر لامع حاضر جودي رحب رح اللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان يا بابت نوع بلوان هوي شعشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطار يا الجزائر يا الجزائر يا الجزائر للجد طيبك في الدنيا منشود شهد شهدوا دهن العود طيبت اهلك اهل الجود وطيبت ارضك بالريحه عمل وان و شاعشع في ندوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الاوطان في الجزائر لا معزين تل وصحراب بنور الدين وشعب بخلاقه رزين ربي بارك بالأوزان مل شعشع في زائر فيلكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان.